أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا والقران والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم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 إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآزارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنتم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 قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا من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 وَآيَةٌ لهم الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حبا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ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 لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وايه لهم انا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون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 ورزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ان طعم من لو يشاء الله اطعمه ان طعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين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 اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهونهم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون سلام قولا من الرَّبِّ الرَّحِيمِ وَمْتَازَ الْيَوْمَ أَيُّهَا المجرمون أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنْ هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون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 ومن نعمره ننكسه في الخلق أَفَلَا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون